بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ قَوْلَ لِعَضُّ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ ضَعْفَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فلما نبأها به قالت ما ننبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما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 قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار يا أيها الذين تَكُومُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ عَلَيْهَا مَلَ ك تنقلون شداد اللّا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُنَعُون. يا أيّه الذين كفروا لا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا. توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري في هذا